Such <laughs> O-O-O! ما صلت على النبي اما عه تبي ما تحمد الله وتشكر تسأل عن حظها وين عين ما خلت حد في حاله ولو كانت بحسن حاله تصيد اللي متاني ومستانس وتصك عين عين تحرق قلبك على الفاضي وتحرم عينك نوم العين لا لا, لا ضيق خمك الحمد لله ما حد بياخذ منك رزقك هدي وارتاح تعبر وطمح من حقك بس بلاش العين لا لا لا ما تسواد دنيا بضيق خلقك. الحمد لله ما حد ياخذ منك رزقك هدي وارتاح تعبر وطمح من حقك بس بلاش العين كشفت نعمة عودها كم من كلمة بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله الله يزيد ويعطيني ولا يحرمني ويغنيني وباللي عندي يرضيني ويكتب لي اللي يرضى كررها وصفني تتحنى باللي تلقا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 enjeda och jed, här är det vi lärde oss och vi är små och man hasset, gäst för ljud, här är det vi lärde oss och vi واللي تحت دابر من حبك بس فلاش العين <تصفيق> السلام عليكم انا حمود الخضر اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون سبسكرايب لايك شير وتشرفتوا تصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي